بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر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 وجعلت له مالا ممدودا 119. شهودا ومهدت له تم قمع أن أزيد، كلا إن هو كان لآياتنا إنه فكر وقدر، أقول لك كيف قدر؟ ثم أقول لك كيف قدر؟ مَا بَسَ وَبَصَر ثُمَّ سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تهر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أَدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةٍ إلَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ار ب الذين اوتوا الكتاب يعلمون انهم حقا من في والان يقول الذي نفيقون بهم ما هذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أنبر والصبح إذا نذير البشر لمن شاء the للكم في ثقر اولو لمنكم من المصرين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 فما تنفعهم شفاه الشافعين قل لا بل لا يخافون الآخرة ما يذكرون إلا أن يشاء